ب س م الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م ب ي و م ا ل ق ي النابلسي م ة و ا ا أقسم ب ل ف س ل ا م أ ي ح س ا إ ن ا ن للعلوم عظامه قادرين ى أن ن س ي ب ن ا ه بل يريد ا ل إ ن س ا س ل أ ي ا م ي ا م ة ف إ ذ ا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس و ا ل ق م ر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المسر كلا لا وزر إ ل ى ربك يومئذ المستقر ي ن ب أ ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ف ظ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 ايحسب الانسان إ ان يترك ي سدى الم يك ن ط ف ً من مني يمنى ثم كان ع ل ق ً فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر ع ل ى أ ن يحيي الموتى